قبل بداية هذا الدرس لعل أسئلة تطرح عن الدرس الماضي حتى يرتبط الدرس بالدرس الذي قبله مر بنا أن الكلام يعرف بتعريف أو أن الكلمة الكلام لم يصلنا إلى الآن الكلمة تعرف شيء أرجو من الأخوة أن لا ينظروا إلى الكتب الكلمة نعم إيش لا الكلمة ليس الكلام نعم الكلمة قول مفرد طيب. ومر بنا كذلك أن الكلمة تنقسم إلى كم قسم نعم ثلاثة أقسم ما هي آه. واحد نعم الاسم والفعل والحرف بأي شيء علمت هذه الأقسام الثلاثة نعم باستقراء كلام العرب وتتبعه طيب مر بنا أن الاسم يعرف بعلامات كثيرة وقد اقتصر المؤلف رحمه الله على كم علامة نعم على ثلاث علامات ما هي أدات التعريف ال نعم نعم والتنوين وبالحديث عنها طيب لماذا اختار هذه العلامات أن الأولى ال في أول في أول الاسم والتنوين في اخره والحديث عنه على انها علامه معنويه طيب مر معنا ان الاسم من حيث الاعراب والبناء ينقسم الى معرب ومبني طيب الاعراب ما هو نعم تفضل نعم كما ها هو الاسم المعرض هو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه مثل ماذا؟ من يذكر لنا اسماً معرباً يتغير بحسب العوامل الداخلة عليه ما يا أخواني يلا؟ أي اسم؟ نعم زيد مثلا تقول قام زيد ذهبت إلى زيد قمت مع زيد من الفرق بينه وبين ذهبت إلى زيد لا قمت مع زيد مجرور زيد مثل ذهبت إلى زيد لكن ذهبت إلى زيد مجرور بالحرف وهذا مجرور بالإضافة رأيت زيدا نعم إذا هذا معرب طيب والمبني مثل ماذا نعم يلزم طريقة واحدة هذا المبني مثل مر معنا أن هناك مبني على إيش على الكسر على لزوم الكسر مثل هؤلاء مثل حذامي طيب وهناك ما يبنى على الضم مثل ماذا قبل وبعد تفصيل مر معنا طيب وهناك ما يبنى على الفتح كالألفاظ المركبة. الاعداد مركبة مررت بأحد عشر رأيت 11 عشر جاء 11 وهناك ما يبنى على السكون مثل ماذا ها من وكم طيب مرة بنا أيضا أن الأفعال تنقسم إلى ها إلى كم قسم ماض وامر ومضارع ومرت بنا علامات كل واحد منها المضارع يعرف بأي شيء أو علامته التي يتميز بها دخول لم عليه نعم دخول لم عليه وأيضا يفتتح بحروف المضارعة وهي أنيت أو نأيت وهذه قد لا تكون علامة فارقة كما مر بنا لان بعض الافعال الماضيه تبدا بأحد هذه الحروف الاربعه مثل ماذا قلنا أنايت او نأيت مثل الفعل مضارع يبدا بالهمز مثل اكرم طيب ويبدا بالنون نام مثلا ويبدا بالتاء تعلم ويبدا بايش بالياء ها ينع يبس طيب إذن ليست علامه فارقة إنما لم هي أكثر ما يميز الفعل المضارع مر بنا أن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد الذي يعرب وقد يبنى متى يعرب يعرب إذا لم تتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة إذا اتصلت بنون النسوة يبنى على شيء ومطلقاتها تربصنا على السكون وإذا اتصلت بنون ها يبنى على الفاتحة مثل لا كلا لا ينبذن طيب لا ينبذن طيب يا أخوان اليوم إن شاء الله نبدأ بالحرف وأذكر الإخوان مرة أخرى بالحرص على الاستمرار في هذه الدروس لأن هذا المتن يدرس في الجامعات بأربع سنوات يعني معدل ثمانية فصول أو أربع أربعة فصول على الأقل فيحتاج إلى مزيد من الجهد ثم إن الواحد منكم لو أنه قبل أن يأتي قرأ ما مضى وما سيأتي قرأه قراءة متأنية ثم بعد ما ينتهي الدرس يراجعه مرة أخرى ويعيد النظر به مرة إثر أخرى لا ريب أنه سيخرج بنتيجة وسيزول عنه ذلك النفار والشماس وتزول عنه تلك الوحشة من النحو لأن النحو يحتاج إلى شيء من الممارسة وكثرة المراجعة وبذلك يسهل لك ولهذا قالوا أن نحو بابه من حديد وبقيه من قصب فبكثرة المراجعة وبالاستمرار على الحضور إن شاء الله يخرج الإنسان بنتيجة أما يريد أن يخرج من أول مرة أو من ثاني مرة من درس أو درسين ربما لا يحصل بطائل أو لا يخرج بطائل ثم إن هذه الدروس كما مر بالأمس من طبيعتها أن تبتعد عن الخلاف لأن لو وقفنا عند كل مسألة وتقصيناها لما خرجنا بنتيجة هذا في جميع الدروس ربما تستشرف النفوس إلى مزيد من الخلاف المسألة والتفريع والإطالة وهذه الطريقة ربما لا تجدي كثيرا نلحظ أن بعض الزملاء مثلا في الجامعة ربما أخذوا بهذه الطريقة فتجده مثلا في باب الحديث وغيره عنده أكثر من من باب، فيأخذ حديثا أو حديثين أو ثلاثة حديث وهذا واقع، فيفرع ويفصل ثم ينتهي الفصل وما شرح إلا ثلاثة حديث، ولا أن يخرج الطالب بثلاث مسألة يسيرة يعرف رؤوسها خير له من أن يعرف ثلاث مسائل بثلاث صفحة أو أكثر، إذا عرف النساء رؤوس المسائل وأصولها أمكنه أن يدخل في باقي تفاصيلها ولهذا ربما يعرض عن كثير من التفاصيل في مثل هذه الدروس فأنا اعتذر للأخوة لأنها ربما تأتي أسئلة سواء في درس النحو أو في درس العقيدة يراد منها التفصيل والإطالة وربما خرج بهذه الدورة عن طورها فلو أننا خرجنا بفائدة من هذا المتن وحللنا كلماته ومراميه لا أخرجنا بنتيجة طيبة إن شاء الله تعالى نعم تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين قال المصنف رحمه الله تعالى وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الإسم والفعل نحو هل وبل وليس منه مهما وإذ وما بل ما المصدرية ولما الرابطه في الأصح نعم هنا المؤلف بعد أن فرغ من الحديث عن الاسم والفعل شرع في الحديث عن الحرف فبينا فيما مضى أن للاسم علامات وللفعل علامات أما الحرف فعلامته عدميه يعني ليس له علامة ولهذا يقول الحريري والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكون علامة الحرف ليس له علامة ما تعرف الحرف تعريفه في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها كلمة دلت على معنى في غيرها أو هو ما دل على معنى في غيره يعني مثلا كلمة إلى ليس له معنى لكن إذا دخلت على غيرها أفادت سرت من مكة إلى المدينة إذن دل على معنى في غيره. سرت من الرياض إلى كذا مثلا إلى الدمام تكون من مثلا ابتداء الغاية وهكذا إذن الحرف يقول رحمه الله يعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل والحروف كثيرة كحروف الجر على سبيل المثال وبعض حروف الاستفهام حروف العطف ثم ساق بعض الأمثلة قال نحو هل وبل ثم ذكر بعض الحروف التي اختلف فيها بعد أن ذكر هل وبل لأن هل وبل لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال مثلا علامة الفعل مضارع أن تدخل عليه إيش لم, لم ما يصلح أن تدخل على هل ولا على بل وكذلك علامات الأسماء مثل ما مر معنا الجر والتنوين والندى والل ما تدخل على هل إذا هذا يدل على حرفيته وبعض الحروف مختلف فيها ذكر منها إذ ما بعض العلماء يراها حرفا بمنزلة إن تقول مثلا إذ ما تقم أقم وبعضهم يراها ظرف زمان بمعنى متى تقم أقم وكذلك الحال في مهما المصدر مهما بعض, بعض العلماء أو الجمهور يرون أنها اسم ويرى بعض النحاة السهايلي وغيره أنها ظرف طيب بعضهم يرى أنها اسم بعضهم يرى أنها أنها حرف ولهذا استدل على اسميتها بدليل قول تعالى مهما تأتينا به من آية فالهاء هنا من به فيها ضمير يعود على الموصول هذا يسمى العائد هذا دليل على أي شيء على اسميتها وبعضهم يرى أنها حرف واستدل بقول زهير ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي إذن يعني الخلاصة أن الحرف ليس له علامة والمؤلف رحمه الله ساق بعض الأمثلة للحروف التي لخلف فيها وبعض الحروف التي يختلف فيها بعض العلماء يرى أنها حروف وبعض العلماء يرى أنها أسماء فذكر منها مهما وإذما وكذلك ما المصدرية ما المصدرية كذلك اختلف فيها بعضهم يقول إنها بمعنى المصدر كما في قول الشاعر يسر المرء ما ذهب الليالي يعني يسره ذهاب الليالي فهي تؤول مع ما بعدها بمصدر فتكون بمعنى أن وكذلك لما اختلف فيها لأنها تأتي على معان أربعة تأتي جزمة لفعل واحد تكون بمعنى لم مثل ولما يعلم الله وتأتي كذلك شرطية رابطة فلما جاءهم عرفوا كفروا به وتاتي بمعنى الا ان كله نفس لما عليها حافظ وتاتي ظرفيه ايضا من معاني هذه الكلمه الظرفيه طيب ننتقل الان الى المقطع الذي بعده نعم وجميع الحروف مبنيه والكلام لفظ مفيد نعم جميع الحروف مبنية مر بناء الاعراب والبناء الحروف كلها مبنية طيب الآن ينتقل إلى الكلام والكلام لفظ مفيد وأقل اتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد طيب إذن لما أنهى القول في الكلمة واقسامها الثلاثة الاسم والفعل والحرف شرع في تفسير الكلام فذكر هنا عبارة مختصرة قال والكلام لفظ مفيد ويعني باللفظ كما مر بنا في تعريف الكلمة اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف أو ما هو في قوة ذلك مثل الصوت المشتمل مثل رجل وفرس هذا صوت مشتمل على بعض الحروف رجل فرس وما هو في قوة ذلك كالضمير تقول مثلا استقم فيه ضمير تقديره أنت اذهب أنت اذا هذا هو اللفظ والمقصود بالمفيد هو ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليها بحيث لا يبقى السامع منتظرا مستشرفا لشيء آخر إذن الكلام هو يقول لفظ مفيد المقصود المفيد هو ما يفيد فائدة يحسن السكت عليه أو يصح الوقوف عليها هذا هو الكلام المفيد باصطلح النحاه وبعضهم يخرج مخاطبة الدابه وهذيان المريض كما يقول احدهم يخاطب دابته ناقته يا ناق سيري عناقا فسيحه الى سليمان فنستريح وبعضهم يقول لا هذا يتحقق فيه الاعراب و ان النحاه يتعاملون مع ما حقه ان يتاثر بالعوامل سواء كان يخاطب الدابه او كان هذا يوم مريض نائم مثل ما كان أبو فراس الحمداني كان يهدي على فراش الموت من شدة المرض يهدي على فراش المرض يقول إنا إذا اشتد الزمان وناب خطب وذلهم الفيت حول بيوتنا عدد الشجاعة والكرم للقلعداء بيض السيوف وللنداء حمر النعم هذا يهدي شاعر يهدي بالشعر بعض الناس إذا مرض إن كان تاجرا يهدي بالبيع والشراء وإن كان كثير الذكر لله يهدي بذكر الله وأعرف خطيبا كان يهدي بعدما كابرت بالسن فإذا بدأ يهدي أعطوه طرف الخطبة ثم خطب الأولى وسكت بين خطبتين ثم شرع بالثانية وإذا هذا مرة أخرى أعطوه أول سورة البقرة ثم شرع بها حتى يسكت وهكذا وكما يقول كل يغني على ليلة طيب إذن هذا هو الكلام المفيد ما هو هو ها يقول هذا تعريف الكلام اللفظ مفيد ما معنى مفيد يا إخوان ها يفيد فائدة يحسن السكوت عليها يقول مالك كلامنا اللفظ مفيد كاستقم استقم هذا كلام طيب ثم قال وأقل ائتلافه يعني أقل اتلاف إيش شهود عليه الضمير؟ كلام على الكلام وأقل اتلافه من اسمين كزيد قائم هنا على الحكاية كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد إذا الأولى مثل بإيش بجملة اسمية زيد قائم هنا كلام مفيد لو قيل زيد ما استفدنا شيء ما به زيد إلا إذا كان جواب لسؤال من قام تقول زيد على تقدير طيب لو قيل قام من الذي قام ما استقام الكلام إذا قلت زيد قائما جملة مم... مكونة من مبتدأ وخبر طيب وكذلك قام زيد من فعل وفاعل طيب لو سألتكم إذا جاء زيد جاء عمر هذا كلام ولا غير كلام مفيد ولا مفيد مفيد طيب لو قلت إذا جاء زيد وعلي وأحمد سكت هل هو كلام لماذا لأنه لم يفيد الأداة لم تستكمل معموليها كذا بقي جواب الشرط ولو كانت الكلمات طويلة لأنه لم تحصل فائدة ما زلت مستشرفا ومنتظرا ما سيقال إذن يا اخوان الكلام لفظ مفيد يقولك وأقل ائتلافه من اسميل ثم مثل بجملة اسمية زيد قائم لو عربنا زيد قائم ماذا نقول زيد مبتدا وقائم خبر ومثل بجملة فعلية قام زيد قام فعل وزيد فاعل وهناك تفريعات على هذا مثل ممر إن قام زيد قمت ومثل كذلك أقائم الزيدان الهمزة الاستفهام وأقائم مبتدأ والزيدان فاعل سد مسد الخبر إذن خلاصة الحديث في هذه المسألة أن الكلام هو اللفظ المفيد Fائدة يحسن السكوت عليها ويصح الاكتفاء بها وأقل ما يتالف من أي شيء من اسمين أو من اسم وفعل طيب تفضل فصل أنواع العراب أربع رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وأن زيدا لن يقوم وجر في اسم, في اسم نحو بزيد وجزم في فعل نحو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويزم بحذف حركة إلا الأسماء الستة الحديث الآن حول أنواع وألقاب الإعراب وعلاماته في هذه الفقرة أنواع الإعراب ويقال ألقاب الإعراب ثم علامة كل نوع يقول رحمه الله انواع الاعراب الاعراب ما هو مر بنا بالامس الاعراب اثر ظاهر او مقدر يجلبه العامل يعني يسببه يجلبه العامل في اواخر الكلمه او في احوال اواخرها طيب اذا هو اثر ظاهر او مقدر فالظاهر مثل ماذا مثل جاء علي لاحظوا مررت بعلي ظاهر ولا لا رايت علي ظاهر هذا هو الاعراب الاعراب في الياء من علي والمقدر سياتينا الاعراب التقديري مثل جاء الفتى رايت الفتى مررت بالفتى هذا اسم مقصور جاء الفتى ما اعرب الفتى فاعل والفعل ماذا يكون يكون مرفوعا ما علامه رفعه الضمه اين الضمه هل تظهر على الالف لا منع من ظهورها الثقة ولا التعذر التعذر لان لا يمكن ان تظهر حاول ما تظهر طيب مثل طيب مثال آخر جاء القاضي مررت بالقاضي رأيت القاضية تظهر طيب. أين الحركة في القاضي رأيت القاضي جاء القاضي ها؟ لو نعرب القاضي مثلا جاء القاضي جاء فعل ماضي والقاضي فعل مرفوع علامة رفعه الضمة التي منع من ظهورها الثقل سيأتينا ان شاء الله لكن النحو مرتبط بعض وبعض ثقاً لماذا؟ لأنك ممكن أن تقول جاء القاضي لكنها ثقيلة ولغة العرب مبناها على الخفة طيب مررت بالقاضي الباء حرف جر والقاضي اسم مجرور علامة جره الكسر التي مانع من ظهورها الثقل أيضاً لأنك ممكن أن تقول مررت بالقاضي لكنها ثقيلة الإعراب هو اثر ظاهر او مقدر ظاهر مثل ما تقول مرت بعلي رايت علي ها جاء علي طيب والمقدر مثل الفتى جاء الفتى سئتينا طيب يقول رحمه الله وان انواع الاعراب اربعه رفع ونصب أنواع الاعراب كم هي رفع ونصب وجر وجزم اثنان منهما مشترك بين الاسماء والافعال ما هما الرفع والنصب الاسماء ترفع وتنصب والافعال ترفع وتنصب وواحد من هذه الانواع من انواع الاعراب مختص بأي شيء بالاسماء ما هو وش بقي عندنا الآن عندنا أربعة رفع ونصب هذا مشترك بين الأسماء والأفعال تاتينا الامثله ماذا بقي؟ بقي الجر والجزم الجر يختص بأي شيء؟ بالأسماء لأن الأفعال لا تجر طيب وواحد مختص بالأفعال وهو الجزم إذن أنواع العرابي أربعة رفع ونصب وجر وجزم لاحظ قال عبارة مؤلف يقول أربعة رفع ونصب في اسم وفعل إذن هذا يدل على أن الرفع والنصب يشترك فيه الأسماء والأفعال ثم مثل بمثال انظروا قال زيد يقوم لاحظوا, لاحظوا انظروا الدقة زيد يقوم نقول أن الرفع تشترك فيه الأسماء ولا فعل أتى بمثال فيه اسم مرفوع وفعل مرفوع إذا لو عربش تقول زيد مبتدا مرفوع على مترفع الضم الظاهر على آخرة ويقوم فعل مضارع. ها فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم كما سيأتينا مرفوع وعلى مترفع الضم الظاهر على آخرة والفاعل ضمير مستتر تقديره وهو يعود على زيد والجملة في محل رفع خبر اذا زيد مرفوع ويقوم مرفوع هنا مثل لاسم مرفوع وفعل مرفوع ليبين لنا ان الرفع تشترك فيه الاسماء والافعال واضح يا اخوان مثال ثم أتى المثال آخر قال مثال للمنصوب من الاسماء والافعال قال ان زيدا لن يقوم لا هو عربي ناء، إن حرف توكيد ونصب وزيدا اسم إنا اسم إنا شكون منصوبا، إذن الأسماء تنصب ثم قال لم يقوم لن، من من حرف إيش النصب ويقوم في المضارع منصوب طيب إذن العرب يا إخوان جنس تحته أربعة أنواع الرفع والنصب الرفع والنصب تشترك فيه الأسماء والأفعال والجر كما سيأتينا من خصائص الأسماء والجزم من خصائص الأفعال طيب يقول رحمه الله وجر في اسم إن قال أربعة نوع العراب أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم ألا مثال للرفع في الأسماء والأفعال وإن زيد لن يقوم مثال ها للنص في الأسماء والأفعال طيب قد وجر في اسم إذا يبين أن الجر من خصائص إيش الأسماء النحو بزيد مررت بزيد هل يصلح أن تقول مررت بيضرب إلا إذا سميت رجلا يضرب مثلا طيب وجر في اسم نحو بزيد وجزم الجزم الخصائص الافعال نحو لم يقم لاحظتم قال لك فيرفع ايه الآن يبين لك علامات الاعراب بعد أن بين لك أنواع الاعراب يبين لك علامات الاعراب الأصلية طيب قال لك فيرفع بضمه نعم علامات الاعراب على نوعين علامات أصلية وعلامات فرعية طيب العلامات الأصلية اربعه ما هي ما علامة الرفع الأصلية يا أخوان الضم لاحظوا زيد شوف في الاسم يقوم في الفعل طيب وما علامة النصب الأصلية الفتحة لاحظ إن زيدا هذا في الاسم لن يقوم في الفعل هذه علامه أصلية طيب وما علامة الجر الأصلية الكسر مررت بزيد طيب وما علامة الجزم الأصلية نعم السكون نعم حذف الحركة لا حذف الحرف العلامة الأصلية حذف الحركة مثل زيد لم يقم لم يلد ولم يولد معلمة الجزم الاصليه السكون طيب إذن هذه العلامات الاصليه اذا يا اخوان ما القاب الاعراب كم هي القاب الاعراب وعلامات الاعراب كم هي اربعه ها رفع ومعلمته الاصليه الضمه طيب ونصب وعلامته الاصليه الفتحه وجر علامته الأصلية، وجزم علامته الأصلية. السكون وقول حذف الحركة. طيب. الرفع النصب يستركان في الأسماء والأفعال. والجر من خصائص، والجزم من خصائص. طيب. جيد. إذن هذه هي العلامات الأصلية للعرب. عندنا العلامات الفرعية، العلامات الفرعية. ستاتينا تباعا منحصره في سبعه ابواب خمسه منها في الاسماء واثنان في الافعال هي على سبيل الإجمال ثم اتينا التفصيل الأسماء الاسماء السته الخمسه التي في في الاسماء الاسماء السته والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم في حالة النصب والاسم الذي لا ينصرف في حالة الجر هذه علامات فرعية طيب وفي الأفعال في الأمثلة الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر آخر في حالة الجزم طيب إذا نبدأ الآن بهذه العلامات الفرعية واحدا واحدا واحدة, واحدة نعم تفضل الأسماء الستة وهي أبوه و... لا قال إلا الأسماء الستة قال لك شوف يبين لك يقول لك وجر في اسم نحو بزيد وجزم يبين لك قال لك فيرفع بضمه وينصب بفتحه ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة يعني بالسكون قال إلا الأسماء بدأ يستثني بعد أن ذكر العلامات الأصلية شرع في ذكر العلامات الفرعية وبدأ بالأسماء الستة نعم تفضل إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجرو باليا نعم الأسماء الستة هذا هو إعرابها باختصار ترفع بالواو عن بعناش عن الضمة وتنصب بالألف وتجرو باليا مثل جاء أبوك لو عربت تقول جاء فعل ماضي وأبوك فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والضمير مضاف إليه رأيت أباك رأيت فعل وفاعل وأبا مفعول به منصوب علامة نصبه الألف لماذا لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف والضمير مضاف إليه مررت بأبيك مررت فعل وفاعل والباء حرف جر وأبيك اسم مجرور علامة جره لماذا اسم السته وهو مضاف الضمير مضاف إليه وهكذا البقية وهنا لاحظوا دقه المؤلف رحمه الله لأن اعراب هذه الاسماء بالحروف المذكوره اللي هي الألف الواو رفعا والالف نصبا والياء جرا لها شروط لها شروط من شروطها ان تكون مفردة لاحظوا الامثله كلها مفردة ابوه واخوه وحموه لاحظتم طيب لو كانت مثنات اعربت عرب المثنى طيب مثل ابو لو قلت جاء ابوان اه رفعت في اي شيء بالالف إذن انت تكون مفرده والمؤلف ذكرها مفرده مكبره مضافه لا. لاحظوا الامثله استغناء بذكر الشروط لان الشروط لها ثلاثه الاولى ان تكون مفرده اثنين ان تكون مكبره ثلاثه ان تكون مضافه لاحظوا ابو قال وهي أبوه لاحظ ابوه اولا مفرد اثنين مكبر ما قال؟ ما قال ابيه لو قال لو صغرت لو عربت بالحركات لم تعرب بالحروف وايضا مضافه لاحظ أبوه مضافه الى الضمير ابوك لاحظت ابوهم لو لم تضاف لاعربت كذلك بالحركات تقول جاء اب لاحظتم رايت اب مررت بابن اذا الاسماء السته يا اخوان ما طريقة عرابها أننا انتهينا من العلامات الأصلية والآن نأتي بالعلامات الفرعية الاعراب الأسماء الستة تخرج عن هذا الأصل ترفع بالواو وتنصب وتجر بشروط ثلاثة أن تكون مفردة وأن تكون مكبرة يعني ليست مصغرة وأن تكون مضافة نعم والأفصح في استعمال هن كغد نعم والأفصح هنا الهنو كلمة الهنو اسم يكن به عن أسماء الأجناس تقول هذا هنو زيد ربما يطلق على الفرس مثلا وقيل هو كناي عما يستقبح ذكره كما في قولة بأسراته السلام من تعز بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا أي يعني يقولوا أعظو بهني أبيك يعني بلفظ صريح مبالغة في التشنيع إذا كلمة الهنو لأنها من الأسماء الستة ولهذا بعض العلماء يقول الأسماء الخمسة بعض العلماء مثل الزجاج والفراء أسقطوها أصيبوا أثرتها من الأسماء الستة ولهذا استثنيت لها كلام خاص اذن الهنو يقول الأفصح استعمال والأفصح استعمال الهني كغد يعني ما معنى هالكلام الأفصح استعمالها وإعرابها بالحركات ولا بالحروف بالحركات ولا بالحروف كغد بالحركات كذا نعم لأن الهنو إذا لم يضف كان بالإجماع منقوصا ما يقال هنو تقولها تقول مثلا هذا هن لاحظتم موظف ورأيت هن ومررت بهن كما تقول يعجبني غد وأصوم غدا واعتكفت في غد نفس الشيء يا رب إيش بالحروف وإذا استعمل مضافا مثل هنوك وهنوه فجمهور العرب تستعمله كذلك ايضا تقول جاء هنكا ما قالوا هنكا عربوه بأي شيء بالحركات أو بحروف بحركات ورأيت هنكا ومررت بهنكا وارب بأي شيء بالحركات طيب وبعضهم يجريه مجرى الأسماء الأخرى مثلا يقول هذا هام إذا أجرأ الأخرى من يأتي بثلاثة أمثلة هو يأخذ جائزة ثلاثة أمثلة بحالة الرفع والنصف والجر أي ما شو شهدت الجوائز انتبهتم أصم عن الأمر الذي لا أريده وأسمع خلق الله حين أريده أعيد السؤال أعيد كل شوينا من أن أعطيكم جائزة لا أريد أن تعيدوا أنتم هذا الكلام كان عن ماذا عن الأسماء الستة من وصلنا الى الهنو الى الهني يقول والافصح استعمال الهني كغد ما معنى هذا الكلام نعم يعني الافصح في هن في الهن واش تقول ان يعرب بالحروف ولا بالحركات بالحركات تقول هذا لا إذا لم يضاف إذا لم يضاف تقول هذا هنن ومررت بهنن ورأيت هنن طيب إذا أضيف مثل مررت بأبيك وجاء أبوك ها وش الأفصح أن يعرب بالحروف أو بالحركات إذا أضيف لا أخطأ الأفصح أن يعرب بالحركات طيب أعطيك فرصة واذا اضيف اعربه بالحركات ها اعطني امثله بهنكه نعم هذا هنكه رايت هنكه طيب لو عربته بالحروف وش تقول هذا هنكه رايت خطا ها رايت بالحروف واشتقول صح اي احسن طيب آه. وش وشكون عرافه رايته هناك مفعول به منصوب وعلامه نصبه لانه ايش كالاسماء السته طيب ومررت بهنيك احسنت اكيد جايزه تختار من هذول ها تفضل طيب إذن هذه الاسماء هذا خلاصه الحديث عن الاسماء السته التي تعرب بالحركات نعم وعيد من أخرى علاماتها أصلية أو فرعية فرعية طيب نعم تفضل والمثنى كالزيداني فيرفع بالألف نعم أكمل وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء وكل وكلتا مع الضمير كالمثنى وكذا اثنان واثنان مطلقا ونركب وقولوا وعشرون واخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وأرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه وشبهه كالجمع وأولات وما طيب إذا هذا الباب الثاني والثالث مما خرج عن الأصل ما الأصل قلنا بالعرب أن يكون بالحركات الباب الأول مما خرج عن الأصل رب الحروف ما هو الأسمة السته والباب الثاني والثالث ما هما هنا المثنى وجمع مذكر السالم ولازلنا بالحديث عما خرج عن الأصل من الأسماء لأن كما تذكرون العلامات الفروع منحصرة بسبعة أبواب خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال الآن كمر معنا مما خرج عن الأصل مما يعرب بالضم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجرب الكسرة ها بدأنا بما خرج عن هذا الأصل بالأسماء الستة والآن شروع في ما خرج عن ذلك الأعراب الأصلي شروع بالثاني والثالث وهما المثنى وجمع مذكر السالم طيب المثنى يرفع بالالف نيابة عن أي شيء عن الضمه لان الضمه هي العلامه الاصليه للرفع نعم وينصب ويجر ناه بالياء نيابه عن إيش ينصب عن فتحه ويجر نيابه عن الكسره مثال من يمثل المثنى من يمثل المثنى مرفوعا نعم نعم فضل. جاء الطالبان ما أعراب الطالبان ها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لماذا لأنه مثنى والمثنى يرفع بالألف طيب من يمثل في حالة النصب نعم رأيت الطالبين ها الطالبين ما اعرابه مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لماذا لانه مثنى نيابه عن اي شيء نيابه عن الفتحه لانك لو اتيت بمفرد اشتقول رايت الطالبة طيب وبحاله الجر نعم سلمت على الطالبين طيب إذا اشتقول بالطالبين اسم مجرور وعلى متجره الياء نيابه عن ايش الكسره لماذا لانه مثنى طيب اذا هذا هو اعراب المثنى وحملوا على اعراب المثنى كما ذكر رحمه الله الفاظ منها ذكر اربعه ذكر من هذه الالفاظ اربعه لفظين بشرط ولفظين بغير شرط فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا انظروا عباره المؤلف يقول والمثنى كالزيدان فيرفع بالالف قال وجمع مذكر سالم كالزيدون يرفعوا بالواو قال ويجران وينصبان بالياء انتينا مثنى سئتينا جمع مذكار قال وكلة وكلتة مع الضمير كالمثنى لها. مما يحمل ويعرب اعراب المثنى ها يرفع بالألف وينصب وجر بالياء كلا للمذكر وكلتة للمؤنث وشرطهما شرط عرابهم معرب مثنى أن يكون مضافين إلى الضمير آه إذا قلنا الضمير وش يعاكس الضمير الظاهر نعم إذا أضيف إلى الظاهر نعم وش يعربان اعراب المقصور لكن إذا أضيف إلى الضمير اعرب اعراب مثنى مثال تقول جاءني آه. اضف الى الضمير مثلا اذا ضمير مثنى هما وش جاءني كلاهما هلوعربش تقول او تقول جاء كلاهما جاء فعل ماضي وكلا ها فعل مرفوع على ما ترفعه الالف لانه ملحق بالمثنى وهو مضاف والضمير مضاف اليه طيب في حاله النصب وش رأيت كليهما فعل رأيت فعل فعل وكليهما ها مفعول به منصوب وعلامه نصبه لانه علي ملحق بجمع بج المثنى طيب وهو مضاف الضمير مضاف إليه طيب حالة الجر ها مررت بكليهما ها وش نقول البحر جر وكليهما اسم مجرور وعلامة جره الياء طيب لماذا أعرف عربه مثنى لأنه أضيف إلى ضمير لأن كل العريب تقول وهو مضاف الضمير مضاف اليه طيب لو أضيف إلى ظاهر ها تقول مثلا أضيفه إلى ظاهر مثنى نعم وكلتا كذلك ترى نفس العرب وكلتا نعم. تقول مثلا رأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين وجاء كلا الرجلين طيب جاء كلا الرجلين ما عراب ها عراب المقصور تقدر عليه الحركات رأيت تقول جاء كلا الرجلين جاء فعل وفعل وكلا فعل مرفوع على مترفع الضمة المقدره طيب وهو مضاف الرجلين مضاف له طيب ومررت بكل الرجلين مجرور على متجر الضمة المقدّرة ورأيت كلا الرجلين مرفوع وعلامة رفعه ها مرفوع لمنصب طيب منصوب رأيت كلا الرجلين شو يصير عرب كلا مفعول بمنصب ومن الحركة مقدّرة لماذا نقول رأيت كليهما ومررت بكليهما وجاء كلاهما وهنا نقول جاء كلا الرجلين مررت بكلا الرجلين رأيت كلا الرجلين لماذا؟ ها لماذا الأول يعرف عراب المثنى والثاني يعرف عراب المخصور ها نعم الأول ضيف إلى ضمير إذا ضيف إلى ضمير يعرف عراب المثنى يرفع بالآلف وينصب بالجرب الياء طيب وإذا وضيف الى ظاهر يعرب عرب الاسم المقصور تقدر حركات كلها على الألف طيب وكذلك يقول اللفظان اللذان بغير شرط كما مر معنا اثنان واثنتان اثنان واثنتان ملحقان بالمثنى هذان يعربان اعراب مثنى بلا شرط تقول جاء اثنان ومررت باثنين ورأيت اثنين أما جمع مذكر السالم فإنه يرفع بالواو وينصب يجر بأي شيء باليا يرفع بالواو مثل اشتقول جاء الزيدون ورأيت الزيدين ومررت بالزيدين. طيب جاء الزيدون ها من يعرف جاء ها. فعل ماضي والزيدون فعل مرفوع علامة رفعه الواو لماذا طيب الواو نيابة عن العلامة الأصلية للرفع ما هي الضم طيب ورأيت الزيدين طيب ما الفرق بين شف رأيت الزيدين بالمثنى وش تقول رأيتوا إيش أزاي رأيتوا أزاي داي ني نون المثنى وش تكون مكسورة ونون الجمع ها جمع ذكر سالم ها مفتوحة نعم طيب إذا رأيتوا الزيدين وش تقول فعل فعل الزيدين ما فعل به منصوب على ما تنصبه ليه لأنه الزيدين جمع مذكر سالم طيب وحملوا على جمع مذكر سالم الفاظ ذكرها مثل ألو وعشرون وأخواته وكذلك عالمون وأهلون وأراضون وعليون يعني من الأمثلة على ذلك في حالة الرفع مثل ولا يأتلي ألو الفضلي منكم والسحة ما يعرف ألو هنا؟ فاعل علامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم إن في ذلك الذكرى لأولي الألباب ها اللام حرف جر وأولي اسم مجرور علامة جره الياه لأنه ملحق بجمع المذكر السالم نعم طيب وكذلك عشرون جاء عشرون رجلا مررت بعشرين رجلا رأيت عشرين رجل نفس الاعراب وكذلك أهلون شغلتنا أموالنا وأهلون شرب أهلون هنا ما معطوف على الأموال الأموال فاعل والمعطوف على المرفوع مرفوع وأهلون ما علامه الرفع أهلون الواو لماذا لأنهم الحق طيب من أوسط ما تطعمون أهليكم ما يعرب أهليكم؟ ها منصو مش علمت نصبه؟ هلياء طيب من يمثل لأهلين مجرورا؟ ها إلى أهليهم طيب إلى مش تكون؟ أهليهم اسم مجرور إذن هذا ملحق بجمع المذكر السالم وإذا ألحق وإذا ألحق به رفع بالواو ونصب جرة باليال طيب إذن هذا هو الأصل الثاني والثالث مما خرج عن الأعراب الأصلي لأن الأعراب الأصلي ها مر معنا الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر الكسرة طيب نعم وشبهه كالجمع وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب. لا بال... وشبه انتهى الكلام ذاك لنبدأ وأولات وأولات وما جمع بألف وتأم مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وصف البنات وما لا ينصرف هنا الباب الرابع مما خرج عن الأصل الأصل ما هو ها الرفع بالضم والنصب بالكسرة ولا بالفتحة بالفتحة والجر بالكسرة طيب هنا هذا الباب خرج عن الأصل وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان للمؤنث أو لغير مؤنث إذا جمع العلماء يعني يدققون يقولون ما جمع بألف وتاء مزيدتين سواء كان للمؤنث مثل هندات أو كانت التاء لغير التانيث مثلا كاستبل وإستبلات أو كانت مختتمة بالتاء مثل طلحة وطلحات المهم أن يكون اخره ألف وتاء مزيدتين طيب إذن هذا هو الباب الرابع ما طريقة عرابه فالرفع والجر يبقى على الأصل مثلا البنات مثلا تقول أو الهندات جاء الهندات ومررت بالهندات طيب ورأيت الهندات لو كان على الأصل وش نقول رأيت الهندات لاحظتم اذا هذا خرج عن الأصل بمسألة واحدة وهي حالة النصب فهنا وش نقول رأيت الهندات الهندات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة نيابه عن أي شيء عن الفتحة لماذا لأنه ختم بألف وتاء مزيدتين أو تقول بجمع المؤنث السالم هنا جمع المؤنث السالم واضح عرابه ومنه قوله تعالى وسع ما السماوات والأرض لأن الأرض ليست مختومة بألف وتاء مزيدتين وإلا فالمعطوف على المنصوب منصوب وسع كرسيه السماوات ما أعرى مفعول, مفعول به منصوب وعلامه نصبه كسر. الكسرة والواو عاطفة والأرض معطوف على المنصوب لكن علامة نصبه هنا الفتحة وليست الكسرة. طيب وهنا قيدت الألف والتاء بالزيادة لو لم تكن الألف أو التاء لو لم يكن واحدة منها زائدة لأعرب العراب الأصلي مثل بيت وأبيات وميت وأموات فالتاء أصلية تقول سكنت أبياتا وحضرت أمواتا ما تقول سكنت أبيات لا لأم إيش ها التاء أصلية وكما قال تعالى وكنتم أمواتا فأحياكم وكذلك الألف إذا كانت أصلية فإنها إذا كانت أصلية والتأ زائدة إحنا قلنا ألف وتأ مزيدتين إذا كانت الألف أصلية والتأ زائدة فإنها تعرب عرابا أصليا مثل قضات هل تقول رأيت قضات لا تقول رأيت قضاتا وغزات. So, لابد is تكون need والتاء مزيدتين. طيب نعم تفضل. وما لا ينصرف فيجر two نحو Okay. منه please. مع ال نحو does not break, نحو he'll be able to break. We'll be able to break it out of it. But with the one, we'll be able أشار به إلى الخروج عن الأصل في الإعراب طيب الذي لا ينصرف لا ينون ولا يجر بالكسرة هذا هو أجل ما يتميز به باب ما لا ينصرف مما خرج عن أصلهم ما لا ينصرف الذي لا ينصرف هو ما اجتمع فيه علتان من علل فرعية تسع أو واحدة تقوم مقام العلتين فمثال ما قامت ما اجتمع فيه علتان مثل فاطمة فاطمة اجتمع فيها علتان ما هما العلمية والتأنيث العلمية ما تكفي لمنعه من الصرف ولهذا زيد لا يمنع من الصرف لانه نوجد فيه الا إلا واحدة وهي العلمية لكن فاطمة علمية وتأنيث التأنيث فرع عن التذكير طيب إذا أردنا أن نعربها فاطمة في الرفع تقول جاءت فاطمة على الأصل طيب وفي النصب تقول رأيت فاطمة نصبت بأي شيء بالفتحة الفتحة. لكنها لم تنون لأن الممنوع من الصرف لا ينون لأن الصرف هو التنوين طيب وبحالة الجر واش مررت بفاطمتها إذن خرجت عن الأصل لو عرب اشتقول الباء حرف جر وفاطمة اسم مجرور وعلامه جره ايش الفتحه نيابه عن الكسرة لماذا لانه ممنوع الصرف. من الصرف اذن هذا مما خرج عن الاصل قال نحو بأفضل مثل بافضل افضل ممنوع من الصرف للعلميه هو وزن الوصفيه هو وزن افعل طيب قال الا مع ال الممنوع من الصرف اذا اقترنت به ال صرف جرب الكسره مثل تقول مثلا مررت بافضل منه ادخل أفضل على أدخل ال على افضل ايش تقول مررت بالافضل منك ومثل الاله واحده التي تقول مقام اللتين مساجد تقول مررت بمساجد ان صيغه منتهى الجموع طيب لو ادخلت عليها ال ايش تقول مررت بالمساجد طيب وكذلك افضل اذا اضفتها تجرها بالكسرة تقول مررت بأفضل لا بأفضل لماذا لأنه ضيف مررت بمساجدكم إذا من من الصرف إذا اقترن بالأل أو ضيف جرب الكسرة مثل مررت بالمساجد مررت بمساجدكم مررت بالأفضل مررت بأفضل لكن إذا لم تقترن به بالأل فإنه يجر بالفتحة مررت بمساجدة مررت بأفضل من زيد وهكذا إذن هذا هو الباب الخامس مما خرج عن الأصل في علامات الإعراب طيب نعم تفضل والأمثلات الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء فيهما. هذا وال... هو الباب السادس نقول خمسة أبوا في الأسماء وبابان في الأفعال والأمثلة الخمسة نعم مكملها فترفع بثبوت النون وتجزم وتنص وتجزم وتنصب بحذ فيها نحو فإن لم تفعل ولن تفعل نعم هنا قال الأمثلة الخمسة وبعضهم يقول يقول الأفعال الخمسة والأفضل الأمثلة الخمسة لأنها ليست محصرة بأفعال الخمسة إنما هي أوزان وأمث أمثلة الأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون مثل تقومان وتفعلون تقومون وتفعلين تقومين هذه الافعال الخمسه تفعلان وتفعلون بالياء والتاء تقول تفعلان وتفعلون ويفعلان ويفعلون وتفعلين ما طريقه اعرابها هذه خرجت عن الأصل لان الأصل ها أن ترفع بالضم وأن تنصب الفتح. بالفتحة وأن تجر بالكسرة هذه خرجت عن الأصل طيب ترفع بأي شيء ترفع بثبوت النون نعم كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين مثلا تقول لي يقوماني الطالبان يقوماني بالواجب الطالبتان تقوماني بالواجب إذن وش عرابة في المضارع مرفوع وعلامه رفعه ثبوت النون لماذا؟ لأنه من الأمثلة الخمسة طيب وتجزم بأي شيء وتنصب بحذف النون نعم نيابه عن أي شيء تجزم آه. الجر الجر ليس من خصائص الفعل ها. يقول الله عز وجل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا طيب فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ها. لم تفعلوا لو عربنا لم أدى الجزم وتفعلوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون طيب حذف النون في الجزم هل هي علامة أصلية ولا فرعية فرعية, فرعية عن أي شيء السكون. عن السكون طيب ولن تفعلوا شوف حذفة النون هو ينصب ويدزم بحدث النون ولن تفعلوا شعراب لن, لن أدوة الجزم أو النصب نصب النصب. النصب طيب وتفعلوا فعل مضارع مجزوم ولا منصوب. منصوب منصوب ما الذي جعلك تفرق بين حالة نصبه وحالة جزمه الأداة ما قبله العوامل الداخلة عليه لن تفعلوا لن أداة نصب وتفعل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون إذن الأمثلة الخمسة ما طريقة اعرابها ترفع بثبوت النون إذا تجردت من الناصب والجازم وتمصب وتجزم بحذف النون نعم هكذا بقية الأمثلة طيب نعم والفعل المضارع المعتل الآخر فيسم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي إذن هذا هو الباب السابع والأخير مما خرج عن الأصل في العرب وهو الفعل المضارع المعتل الآخر يعني الذي آخره حرف علة وهو بقولك وعي الوا والألف واليا طيب ما طريقة جزمه طريقة جزمه بحذف حرف العلة بحذف آخره مثل الفعل غزا يغزو يغزو ما علامه هل هو مرفوع ولا مجزوم الان ولا منصوب يغزو زيد عدوه ها ايش تكون يغزو مرفوع مرفوع طيب اذا جزمتها تقول لم يغزو ما تقول يغزو لا يغزو هذه ضمه وليست واو طيب لو عربت لم يغزو وش تقول لم هذا الجزم ويغزو فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم ايش حذف حرف العله وين حرف العله ما العلامه على حذفه مقال حركه يغزو طيب يخشى ها لم يخشى زيد الا الله طيب اهلا وعربنا لم ادى الجزم ويخشى بمضارع مجزوم وعلامة جزمة حذف حرف العلة وهو ايش ما الدليع المحذوف الفتحة طيب يرمي ها ما من يجزمها ها لم يرمي طيب لم أدى الجزم ويرمي فعل مضارع مجزوم على جزمة هذا حرف العلة ما حرف العلة هنا هل يا. طيب الجزم هنا نيابة عن أي شيء الجزم هنا أصلي أو فرعي فرعي يعني علامة الجزم الأصلية ما هي السكون سكون. إذن هذه الأبواب السبعة تكون انتهت طيب لو نسأل باختصار شديد قبل أن ننتقل ما العلامات الأصلية العرابة قبل هذا القاب الاعراب وأنواعه كم هي يلا القاب الاعراب أو أنواعه كم هي نعم تفضل ها. الرفع والنص والجر والجزم طيب الأسماء والأفعال يشتركان في كم واحد من هذه الأنواع ها. نعم تفضل أنت النصب والرفع، من يعطينا مثال على ذلك؟ ها على الرفع، نعم. أحسن زيد يقوم، اسم مرفوع وفعل مرفوع. طيب، وعلى النصب؟ لا. ان زيدا لم يقوم، لاحظ، زيدا هنا منصوبه اسم، ولن يقوم فعل منصوب. طيب، والأفعال تختص بأي شيء؟ ها بالجزم، والأسماء تختص بأي شيء؟ بالجر طيب ما علامات الأعراب؟ الرفع بالضمه والنص بالفتحة والجر بالكسرة بالسكون أحسن هذه العلامات الأصلية طيب لو سألت عن الآن عن العلامات الفرعية أو ما خرج عن هذا الأصل كم باب من الابواب سبعة طيب عشان نغل... غدا إن شاء الله نراجع تكفينا هذه المراجعة السريعة. طيب مما خرج عن الأصل الأسماء الستة ترفع بأي شيء ترفع بالواع وتنصب وتجر. ها الأسماء الستة واحد واحد اللي يجيب. ها ما هي الأسماء الستة هو يلا أبو أبوه أخوه ترفع بأي شيء. بالبعض وتنصب بالالف وتجر بالياء طيب المثنى يرفع بالالف وينصب وجر والمذكر السالم يرفع بالعض وينصب وجر طيب الممنوع من الصرف ما طريقه اعرابه نعم يرفع الضمه ينصب ويجر بالفتاة يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتاة إذا هذه هي الأبواب التي خرجت على الأصل طيب نعم أتفضل فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى الثاني مقصورا والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو يدعو ويقضي وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي ولن يدعوها نعم إذن هذه لعله يكون آخر فقرة من هذا الدرس هنا بيان لعلامات العراب وعلامات العرب مر معنا قبل قليل أنها ظاهرة وهذا هو الأصل للفرع الأصل ومقدره وهو الفرع طيب مر معنا العلامات الظاهرة مثل ما قلنا لكم جاء زيد مررت بزيد آه. رايت زيدا هذه علامات ايش ظاهره الان عندنا الذي يقدر فيه الاعراب هنا فيه خمسة انواع احدها ما يقدر فيه حركات الاعراب جميعا لماذا لكون الحرف الاخير لا يقبل الحركه لذاته هنا قال فصل تقدر جميع حركات في نحو غلامي والفتى نبدا بالفتى الان نحو. تقدر فيه جميع الحركات لماذا يا اخوان لأن آخر الف لازمه والالف ما تقبل حركات ما تقبل حركات مثل الفتى وش تقول رايت الفتى الصوره واحده وليست صوره بنا هذه صوره اعراب ليست مثل مر معنا امس هؤلاء لا هذيك حركه بنا هنا الالف معرب اسم معرب هذا ليس مبنيا لكن لا تظهر حركه لأنها متعذره رايت الفتى جاء الفتى مررت بالفتاء صورة واحدة لكن العراب ما تقول جاء الفتى جاء فعل ماضي والفتى فعل مرفوع اه اكملوا يا اخوان وعلامة رفعه الضمة المقدرة التي منع من ظهورها تعذر متعذرة حركة وهكذا بالجر مررت بالفتاء وهكذا بالنصب رأيت الفتاء واضح؟ ما أكرر في هذا طيب إذن الاسم المقصور تقدر فيه جميع الحركات هناك ما يقدر فيه جميع الحركات لا لكون الحرف الأخير يقبل حركة لذاته بل لأجل ما اتصل به حتى تتناسب الحركة مثل غلامي كلمة غلامي لو جردتها من يا المتكلم غلام ألا تقبل حركة جاء غلام مرت بغلام رأيت غلاما لكن اذا اضيف الى المتكلم ما الذي يناسب المتكلم من حركات الكسره اذن تقدر حركات كلها على الكسره تقول جاء غلامي رايت غلامي مررت بغلامي طيب لو اردت ان تعرف وش تقول ها. جاء غلامي جاء فعل ماضي وغلامي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه المقدره التي منع منها منع من ظهورها اشتغال المحل وين المحل هذا الميم احسنت لك جائزه تفضل المحل هو محل ايش محل اعراب ما, ما اخر كلمه معربه من هذا ها تفضل طيب ها الميم الميم لماذا لم تظهر عليها حركات الاعراب يا اخوان لان اتصلت في المتكلم ويا المتكلم هنا يناسبها الكسره اذا هل هو تعذر ولا اشتغال محل المحل مشغول المشغول لا يشغل اشتغل باي شيء بالياء والياء وش يناسبها من حركات الكسره طيب اذا هذه الحركه تقدر كم مر معنا مر معنا التعذر واشتغال المحل بحركة المناسبة وشي له ناس متكلم الكسر طيب قال لك يسمى الثاني مقصورا قال فصل العبارة تقدر جميع حركات في نحو يعني في الأمور الآتية في خمسة أنواع قال في نحو غلامي غلامي لماذا قدرت الحركة لاشتغال المحل, المحل. أين المحل الميم وليس بالضرورة الميم مثلا جاء صديقي مررت بصديقي رايت صديقي طيب والفتا شو يسمى الفتى مقصور طيب إذن المقصور لا تظهر فيه حركات لاي شيء للتعذر قال لك والضمه والكسره في نحو القاضي لاحظ الان الثالث مما تقدر فيه الحركات ايش المنقوص المنقوص طيب تقدر فيه الحركات ما الذي يقدر فيه من الحركات الضمه والكسرة للثقل ولا للتعذر ولا الاشتغل المحل للثقل مثل عندك الآن القاضي تقول جاء القاضي ها. لو عربتش تقول جاء القاضي الكريم مثلا عشان ما نقف جاء أو جاء القاضي العادل جاء فعل ماضي والقاضي فاعل ها أكمل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة أه أه وش فيها الضمة إيش مقدر. المقدرة التي منع من ظهورها الثقل لغة العرب على الخفة لأنك ما الفرق بين الفتى والقاضي الفتى مستحيل أن تظهر الحركة لكن القاضي قد تظهر لكنها ثقيلة تقول جاء القاضي فيها ثقل طيب مررت بالقاضي البع حرف جر والقاضي اسم مجرور وعلامه جره الكسره, الكسرة بالقاضي التي منع من ظهورها الثقل لانك قد تقول مرت بالقاضي لكنها ثقيله وبالنصب تظهر لانها خفيفه تقول رايت القاضية واضح طيب اذا هذا هو الثالث مما يقدر عليه حركه الاعراب الرابع ها ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر وهو الفعل المعتل لماذا ما قلنا الكسرة بالفعل المعتل الفعل لا يكسر لا يجر طيب مثل يخشى تقول مثلا يخشى زيد ربه يخشى زيد ربه لو قلت يخشى واش تقول فعل مضارع مرفوع على رفعه الضمة المقدرة التي منع من ظهورها لماذا قلنا الضمة المقدره لانه مرفوع لتجرده من الناصب والجازم يخشى زيد ربه يخشى فعل مضارع مرفوع علامه مترفع الضمة المقدره التي منع من ظهورها التعذر ما يمكن تظهر حركاه طيب مثال النصب من يمثل للنصب ها بيخشى ها لن يخشى زيد عدوه لن اداه نصب ويخشى فعل مضارع منصوب وعلامه نصب الفتحه المقدره منع من ظهورها التعذر لماذا ها لان فعل معتل بالالف لاحظ بالالف مو اي فعل, فعل معتل بالالف نعم طيب تقدر في الاول يخشع الضمه وفي الثاني الفتحه لتعذر ظهور الحركه على الالف طيب الخامس والأخير لأنه لاحظوا قال تقدر جميع حركات في نحو غلامي انتهينا منها والفتى قالك الضمه والضم والكسر في نحو القاضي يسمى منقوصه والضم والفتحه في نحو يخشى والضم في نحو يدعو ويقضي لاح يدعو ويقضي هذا الفعل المبارع المعتل بالواو أو باليا شف ما الذي يتعذر من حركات عليه ها الضمه تقول زيد يدعو أو يدعو زيد ربه لو قلت يدعو زيد ربه واش تقول يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمه المقدرة التي منع من ظهورها الثقل لأنكم تقول يدعوه ثقيله هل لا طيب وكذلك يرمي زيد الرمية يرمي واش تقول فع المضارع مرفوع وعلامه رفع الضمة المقدرة التي منع من ظهورها ايش ثقة. الثقة لانكم ممكن تقول يرميو لكنها ثقيلة طيب وبحالة النص تظهر ها. لن يدعو زيد الا الله لن يرمي علي تظهر الحركة عليه واش اقرب مالها يدعو ويرمي بالأسماء وشقرب مالها يا إخوان وشقرب مالها المنقوص أحسنت, أحسنت طيب ويخشى وشقرب مالها المقصور الفتى يدعو ويرمي أقرب مالها القاضي ويخشى وشقرب مالها الفتى المقصور طيب قال لك وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية أمر معنا ليش تظهر فتحة لخفتها على الياء وتظهر فتحة في نحو إن القاضية شوف لك مثال أجمع عدة قواعد شوف انظر تفنن في العلم إن القاضية لن يقضي ولن يدعو ما أدري شفيها القاضية لن يقضي ولن يدعو زعلانها اليوم إن القاضية بحالة النص القاضي منقوص ومع ذلك ظهرت عليه الفتحه شوف ولن يد يقضي هذا اخره حرف عله لكن مش نوع حرف عله الياء تظهر عليه الفتحه ولن يدعو حرف عله اخره لكنه هو تظهر عليه ايش الضمه الفتحه لكن الضمه ما تظهر عليه ما تقول القاضي شوف لو جردنا الاسم والفعل من ناصب والجازم جرد هذه الجمله من ان اذن وش تقول لا يقراها لها جائزه <تضحك> <بلع> <تضحك> <تضحك> اه ما تنتبه للجواز انت ها يلا يلا خذ الجهاز هذه قلتها يلا شوف اقول لك ان القاضي لن يقضي ولن يدعو ابعد ان ولن ولن الثانيه وتاخذ الجهاز واقراها قراءه صحيحه واش تقول ها القاضي يقضي ويدعو ما الذي منع من ظهورها الثقل لكن ممكن أن تقول القاضي يدعو ويقضي أحسن تعب خذ الجائزة طيب إذا غدا يكون عندنا الفعل المضارع إن شاء الله ناصبه وجازمه شوف الأسئلة كل أحد سؤال يقول إذا كان الصحيح أن هنو تعرب بالحركات سواء كانت مضافه او غير مضافه فهل نقول بان باب الاسماء الخمسه بدل الاسماء السته بعض العلماء يقول باب الاسماء الخمسه وسيبوي اتى على اللغه القليله بهنو وهي الاعراب بالحركات فجعلها معها ولهذا قال الاسماء الخمسه والاسماء السته وكيف نقول الاسماء السته مع ان الصحيح قول الجمهور ان هنو ليست منها ما الذي يضر كذا صارت ستة يعني الكثرة فيها بركة ويكفنها تشبهت بها, بها ولو بقلة إن التشبه بالكرامي فلحه نعم يقول نعمل من الذي يقرأ المتن أن يعرف آخر الكلمات أي نقرأ حركاته ولا يسكن لا تسكن ثاني مرة زين حتى لا تسلم ويصحح إن أخطأ إن شاء الله إذا أخطأ يصحح لعلنا نجعل إن شاء الله هذا الدروس تكون قراءة تطبيقية يعني يكون طيلة الدرس واحد يقرأ ونبحث عن الاخطاء ونبحث عن الحن واحد يعني نشترط أن ما يصيب بكلمة بعض الناس إذا قرأوا سبحان الله ما يمكن يصيب لو حاول ما يستطيع أبدا يقول لم تشرح عبارة وسنون وبابه نفس هي بجمع مذكر السالم ولو أطلب كل مسألة لا أطلب من المقام سنون وبابه مثل عظيم وغيره نعم باب سنون يعني السنوات بعضهم يعربها بالحروف وبعضهم يعربها بالحركات بعضهم بالحركات, بالحروف بالحركات مثل دعاني من نجد فإن سنينه لعبنا بنشيبا وشيبنا نأمرد وبعضهم يقول هذه سنون ومرت بي سنون و مررت بسنين عجاف تعرب نفسه عرب مذكر أو مكثت سنين عديدة تعرب عرب مذكر السؤال نعم يقول ما معنى بهنك هذا والله ما أدري بعض كلماته بالعربي والإنجليزي هذه. ما فهمت رب الله يقول ما هي العلل من الملعن الصرف ستأتينا علل تسع مجموعة ب بيت إن شاء الله الممنوع من الصرف سيأتينا باب كامل فلعلنا ما نستعجل فيه نقول ذكرت قصتين طريفتين في تعليف بيت شعر أعجز لحد الأساتلة هو بيت آخر أضحك آخر فهل لا البيت اللي يقول أن لم تدخل على الفعل مضارع بعضهم أتى ببيت مصلون يقول وجوزوا دخول لم على المضي كلم شعأ ولم دعاء ولم رضي والثاني واحد من زملنا نعرفه كان يدرسهم أحد الأزهريين وكان بارعا بالنحو المدرسة ويستعمل الله الدارجه الدارجة يبقى كده الطالب هذا كتب ما فهم شيء بالنحو لأن هنا مكر درس ويغيب وقال بيت من الشعر وجائز في النحو القول يبقى كالدمع من عين جمال صبى اسمه درس جمال ولاضطرارا ارفع أصالح كراسب في النحو لا محاله هذان هون البيتين ما النصيحة لتنصح لك في الكتاب هل يحفظ أم لا إذا حافظ الإنسان الحمد لله في خير وبركة هنا يقول في قولي أصغرت التبعان حذفت النون لماذا لم تحذف؟ هذه النون للثنية تثنيها سبقها لا طيب أحد عنده سؤال؟ نعم تفضل أفضل لا يخرج خلاص يكون مصروفا نعم يقول كيف عرف الممنوع من الصرف إذا مرينا بالباب إن شاء الله نعرف إن شاء الله نعم يقول الكاف حرف جر فلماذا قال المؤلف ك الزيدون يقول علماء على الحكاية ك من يضع نقطتين ك ما يريد يعني يعرب لنا على الحكاية يعني ك هذا مثال هذا يقال عن الحكاية، نعم. كلمة النان لأن هذه من الأعداد والأعداد لها أعراب معين. لاحظوا لهذا استثنية من بين 12 كل الألفاظ من 11 عشر ألفاظ تعرب تبنى على فتح جزئين إلا هذه فلما استثنية تستثنوها نعم واثنان عدد لكن قلت طالبان يدل على واحد واثنين طالب وطالب لكن اثنان تقول واحد وواحد ما صار لفظه نحفظ ولهذا المثنى زيد على صورته بالالف والنون بحالة الرفع والياء والنون بحالة الجر لكن هذا هل له واحد من لفظه ها اثنان هل له واحد من لفظه ما هو من لفظه هذا لاحظ مثل النساء ما ليس لها واحد من لفظها نعم لهذا الحقوه ودل على اثنين لكن مو بزيادة ألف ونون أو ونون المثنى قبل ما دل على اثنين بزيادة نعم أحسنت أحسنت هذا سؤال وجيه لأن هذا معرب العرب عند يعني هناك أشياء مبنية مثل عندك حذامي تستطيع أن تقول حذام وتستطيع ان تقول وتستطيع أن تقول حذاء ما لكن بنوه على الكسر سمع عن العرب هذه لغة العرب لكن عندك الفتاة ما تستطيع أن تأتي بالضمه أو تأتي بالكسره أو تأتي بالفتحة لحفظ عرفت السبب هذا مثال يعني نعم طيب نتوقف لا لنا إن شاء الله لا الله ييسرنا إن المشايخ يريدون يعني نصف الكتاب لكن لعل الله يسر لعله ينتهي أما انتهى الحمد لله السلامة.